استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك المسرحية يا طلاب هل نجهز مسرحية؟ ما رأيكم؟ طبعا يا أستاذتي ما موضوع المسرحية؟ سنختار من بين هذه الموضوعات التعليم، الصحة، الثقافة، العلوم أنا أفضل موضوع التعليم لماذا تفضل التعليم يا أحمد؟ لأن التعليم موجود دائما في حياتنا إذن موضوع المسرحية التعليم وسنتحدث عنه في الدرس القادم.